بل هو الحق من ربك لتذر قوم ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يهتدون.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 في يوم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 قل يتوفك ملك الموت الذي وُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون ناكس رؤوسهم ولو ترائذ المجرمون ناكس رؤوسهم ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ستجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين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 أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ من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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لا آيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ نَسُوقَ الْمَاءَ الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين